وَيَا قوم لا اسالكم عليه ما لا ويا قوم لا اركع على الرمال ان اجري الا على الله ان اجري الا بِالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا أَنَا بِصَادِّقٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ لَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا ويا قوم من ينصرني من الله انصرتهم ويا قوم من ينصرني من, من, ينصرني من أفلا تذكرون, أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خذا الذين تزدري أعينكم لن يؤفيهم الله خيرا وما أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤفيهم الله خيرا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنَّنِي إِذًا لَّمِنَ قالو يا نوح قد جاد التنافس اكثر تجدال ناس فينا قالو يا فأتنا فأتنا بما تعيدون الصادقين فأتنا بما إن كنت من الصادقين فبنا بما تعيدنا ان كنتم الذين صادقين قال ان ما به الله ان شاء لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ, أم يقولون افتراه قل قل إن اكتريته فعلي إجراني وأنا بريء مما تجرمون قل إن اكتريته فعلي وُحِيَ إِلَيْنَا نُوحٍ إن أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ وَوُحِيَ إِلَيْنَا إن مُوسَى أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فلا تبتئي بما كانوا يفعلون فلا تبتئي بما كانوا يفعلون وافنع الفلك باعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا وَاحْمِنَا فِتْنَةَ كِبْرٍ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ, إنهم مغرقون